فشر الأمور محلثاتها وكل محلثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يشرين باب النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة نكرة معرفة بريثين لودو ناوي كهرناوي <تصفيق> اكر زيني انتان زيني انتان ناوي نسي وزاني وبوشي دان لاوكي دا المعرفة هل شيكي ناوي نزاني وفي نظام بوشي دان رابو أو في نكرة الاسم ضربان يعني نوعان أحدهما النكرة وهي الأصل لأنه كان هناك نكرة أصلة لأنه كيف يجيسدها وكيف يجيسدها وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كرجل وفرس وكتاب نكرة حمو نالك شائع في جنسه شائع في جنسه يعني عام شائع في جنسه يعني يشجير به نوكان بقدر سواء تنها كل كر حمومه لا يختص به واحد دون آخر كرجل ابن رجل بوير رجلية بوير مرفنية بوحمو كثي كثي رجل هذا وهله وفرص وكتاب وتقريبها الى السهم يعني وقفنا ذكرنا ويلا منشكه قال ضي مبتدئ عليك أن يقال أن كرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه هاتي هات كلميك ذكر ألف واللام تشيس او أو كلمي أصدقين كرية كل ما صلح دخول الألف واللام بلان بشويرها هي نابتي بشيء كل ما صلح يا كل ما, دخول, علي علي. كل ما دخول الألف واللام عليه برو نائسة رحمن ألف لام رحمن أو التعريفة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه دقيقا كل ما صلح دخول الألف واللام التي هي للتعريف اليفلان نكتب تعريف ذبحة السريع أو بتج اليفلان مك أو شن كريه. بونا الرجل. أقول اليفلان نشته سرير كريه. بس اليفلان شو سرير بقى الرجل. فلان رحمن رحيم عشنا وقان فيه تعالى هيا. هم ديناري خلتي لي شيء. بونا عباد. هرب وخي علمه معريصية. فلان الأباد السفضل الخليل.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 زائده هي أن ألف لام موصولة فإن كانت في الجوال ألف لام معنها يا. ألف لام معرفة ألف لام موصولة ألف لام زائدة أو ألف لام معنى كأسنسر ما وكان يخفز على هرهم ألف لام زائدا وتفخين وتعظيما فأبونا كريبا امشي ويا ضبط كدوتي كل ما صلح دخول الألف واللام عليه كرجل وامرأة وثوب أو كل ما وقع موقع ما يصبح دخول الألف واللام عليه كل ما وقع موقع ما يصبح يعني هالكلمة لشويني كاببية لشويني كاببية كا أو شوينيي أو كلمي ألفلام جتسري نموريتي هنا كذي كذي أسذي بمعنى صاحب أبيني صاحب ألي فلا ما شتتني أنه أشتتني الصاحب بوي أستذي خوي لا يقبل الألف واللام أما صاحب فيقبلها بوي مررت بذي مال مررت بذي مال رأيت جاءني ذو مال خوي ألي فلا ما أقرأ بمان صاحب ولي أقرأ فإن هذا الاسم لا يقبل الالف واللام لكنه وقع موقع شيء يقبل ذلك خيشي ولي نقري بلام لجأ هر هالك كلمة يقدر دانش كلمة كوري قريب أوافر وثلاثي والضرب الثاني جوري دومنا وكان المعرفه و وهي سته انواع شجور معرفه ما هي عندك العلماء العلم عندك العلم شش عندك العلم حوض ولان أو ششه و كباتي حوت مياه عالمك العلماء هي نفسك نشيرا مقصود نشيرا مقصود هناك خطيب لغايه تتك تتك تتك تتك تتك تتك يقولوا وتيت من فلا نزوا من فلا نزوم تيوا عايزة خطبك عليه يا ظالما يا ظالما او او نازيته مشوتي يا, يا ظالمو او اجتهوا ما نكرة مقصودة. او ظالمه او نافسه وَإِنَّكِ رَهَبَ الشَّيْءَ مِنَ النَّوَّشَ عَصْوًا مَعْلِيَةً بَشَشِّ مِنَ النَّوَّ وهي ستة أنواع المضمر الضمير وهو أعرفها ثم العلم بتتيب يعني أمانك ينادي يكميا يا لمعرفة بقوصلا وهو أعرفها ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول عند العلماء اسم إشارة واسم موصول أكن بيك وكو آجرومية أدوكي نعونا الاسم المبهم أقول لك ما نعرفه أو كاسا الشرشك أبن بسن أبن بربيانت وإن هذه السيدة كابيني تان وثلاثين موصول اسم إشارة كلابين بيك أقول كلابو بشرش بمشي ويكا ليرضاها أقول كلابو بحاوث نكيرين مقصودة زيادة كدوة ثم المعرف بالأدات يعني الفلان تبيت السليم. ثم المعرف بالأدات والسادس ما اضيف إلى واحد منها. ششم معرف لمعرف أوياك إضافتك ذي ولا يك لمانة، ولم كلمة هي مضافة. ولا يش، ولا مضافة. ولاي، علمك مضافة. ولاي اسم إن شاريك وها وها والثالث ما أضيف إلى واحد منها، <تصفيق> وهو في رتبة ما أضيف إليه. مضاف أجل إضافة كذب لا كلمية كلمة علمنه. <تصفيق> خوي أبيب ما عرفنا؟ معرف. أي أي مضاف, إليك خوي معرفة مضاف, مضاف إليه خوي معرفنيا؟ ضايع. كوابول أثر المضاف المضاف إليه كامن لكامن أعرختن كامن لكامن معلم معرف دابا قوتهن لا يقبل تبذا. وهو في رتبه ما أضيف اليه وهو اي المضاف مضافك ومضاف مضافه اليه كا لا يقرب بدان الا ما يخويت على نبيل لا هدم وش باركان دا خويت, ناري خويت ولام ولام نكي نكي ما يخويت على لا هدم اعرفت له فسالون هنا وسد غلام زيد غلام اغلاظه فينا كي نشيريه زيد معرفيه فهو غلام زيدين. استغلام زيد غلام زيد هذا كان مضاف إلى معرفة مضاف مضاف إليه لا يكمل سوالان لا يكمل سبجان عليه وهو في رتبة ما أضيف إليه يعني المضاف في رتبة المضاف إليه إلا الإسم المضاف إلى الضمير إلا لو شاير دعنا يا النبي أجرناه إذا فكنا بأبو له ضمير فإنه في رتبة العالم بون منا كتابه كتابه كتاب الإضافة لي لدى هل اسمه اضافه الضمائر لنداء هر اسم اضافه الى الضمير لمستوى علم دايما لما يتبع علم دايما ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى لهمه وانك باسمك يا حي قد الله حموه معرفه معرفه كذا ضيا مما ذكر اسم الله يعني يستثنى اسم الله اسم الله ما إفعال لجملك <تصفيق> ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماء باتفاقها معلماء ما يقول تعالى لهمونا وكان لهمونا وكان معرفتنا فصل إستأشد تتكشي معارف الضمير ولا ستيكا والضمير المضمر والضمير, والضمير هذا كان كي اوتريه يعني كي اوتريه ضمير كنسيه مضمر ضمير فعيل بمعنى مفعوله مضمرش مفعل بمعنى مفعوله اركانيه يعني او ناوي كوا لهنديك شويه ميدان برناكويه لهم هذا هو الضمير هو يقوم الضمير يقوم هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو في هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ضمير أي ناقش ضمير هموض مع إدري نكوان ضمائر معنائية منفصلة وكو انا نحن وها هوها بلان بنائي كون نون لاون درناكون إسماني لما وضع لمتكلم ضمير مضمر هد وشندوناون دانلاون بوشي لمتكلم كأنا او مخاطب كأنت او غائب كهو وينقسم الى مستتر وبارس أمير بيت دوبة الشوار سنك عندك لضمائل بارز يعني لازماني لنسيني إشداء قوي في أكريو أجنسرته عندك يعنيش نزماني إجري وانا هشتها بنتراته بي بمكي بمكي لأجنسة دوبة الشوار مستثير لقلتها لقل بارزة الله فالمستثير ما ليس له صورة في ضميري كتاعة بل زمانا قتلا فنسي مجنة نسرا كنت عقل زمان نيلي قال ما نسيت فالمستثر ما ليس له صورة في اللفظ أنجى وهو يعني ضميري مستثر إما مستثر وجوبا كالمقدر في فعل أمر الواحد المذكر واتاك تؤساتان من كان وإما مستثر جوازا يعني أمش تقسم هل تلا الأوانشك مستثرا ابن دوب الشوار هندي كان مستثر وجوبنا هندي كان مستثر جوازنا يعني هندي كان أكريد درجتو وهو إما مستثر وجوبا كالمقدر في أنمنا أهلتها في أمر واحد في فعل أمر واحد المذكري تضرب وقم وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم يعني انت وتضرب وفي المضارع المبدوء بالهمزه كاقوم وأضرب او بالنون كنقوم ونضرب يعني ضمير مستتر عشان شو انك ده كيت مستتر وجوبا عشان شو انك ليلدان عشان شنو هنا شو ارونيا ششونی هنوا شد؟ بالا خوی اگر کویتی نوا آنی که و مستتر وجود بنا شش دانیه داده نیه. یعنی ششی تریش ما و لکتبکانیت ل مطالولات داد خرندی. بون منام ل نعمه ل بیس ل عداو حاشق خلا ل ششونی که بون یعنی هاتوک ضمیر مستتر وجود بنا أقاتددانا <تصفيق> يعني بكتبيتك يعني نيو ديرك ابن مالك تحديدي شمع نبوكك تحديد أم شعر ما نبوكك أفرما تفعل واثق نغطبت التشكر تفعل واثق نغطبت التشكر يعني كتبيتك تديرك أو شعريك ليلة هات وهذا شعريك ليلة أك تفعل بويه كم يعني واثق بوجوبن لقد طبت استشكر تشكر انت بوخطاب بو متكلم بو امر بو او صاريك باثقا اما انا مستتر وجوبن قيدك هي يا هي بو اوينك اجنن من كان مندور نفسك بظامن مستتر وجوبن ومستتر جوازا شلون يجاقينه بو اجر شينك هنا اسم واضحك دلشون این دانه نیست، جهی نگر سوا او کسی مستثتی وجودن، بونمونه، قوم. مبسته که افراد من مکسفاتی. اسبون نقل زید اقتهی، آبی قوم. اتوانی براي قوم، قوم، طبعاً فعله، آبی فعالي كه بيت. اتوانی براي قوم زیدون، هر جالك اگر فعالي كتی صالح نبوءة شو النكرة لو شو نداي بني أو <تصفيق> <تصفيق> كذي أو على يقوم يقوم <تصفيق> لا بروي كأكريل زيد لجاتي ضميرك هي ناقيبني دابني أو كيرتشي مستتر جوازنا يعني أكريل ضميره هي دابني أكريل خودي ناقيش دابني. أجر نكران ناقيبني لشون غر ناقك لشون لشون ضميرك هدايبني هو مستتر وجو بوجبانا. أجر مستتر يعني امر وقل اضرب وقم امام مستثيل وجوبنا قلنا القران هاته اسكن انت وزوجك الجنه اسكن فعل امر وان اسكن انت يعني اسكن ادم اكثر شيء ناخر فاويت اسكن فعل امر فعل هي كامي انت نخير اسكن انت فعيلك ياتي اي او انتي كواز الكوتوى او التوكيد او ضميرك لنا اسكن جاهاتوى اسكن انت وزوجك الجنه فابو او انتي لها هاتوفى بل كفاعل اسكن ضميرك مستتر وجوبنا وإما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم وهند تقوم ولا يكون المستتر الا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب فاعل مستثرة جوازان وكوهتما <تصفيق> وكوه زيد يقوم زيد يقوم بلي يقوم زيد هند تقوم زي بلي تقوم هند ألا نمنا في خطأ فجأتي أيضا زيد يقوم أي هو أتواني بالله زيد يقوم زيد وكوه تقدير هند تقوم تقوم هند فأل الشيء فوزع لمن امام مستثمر سيء جوازنا الجديد الله ولا يكون المستثمر الا ضمير رفع هل ضميرك مستثمر به الا بشيء ضمير رفع به ناكل ضمير مستثل كان منصوبا بن ناكل ضمير مستثل كان مجرورا بن ضمير مستثلنا و هل فعلك مرفوع اما فاعلا او نائب فاعلا ين فاعلا ينشي ين اي فاعل ين فاعل ين فاعل بنوسه الا في النواسخ الا في النواسخ بنونا كن سلفيا اعرابكا كان, كان يا اي كواه فاعله كيف كواه فاعله اينتي زنا قاموا ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع اما فاعلا او نائب فاعل في اثنين لهر شئ من النواسخ بو في اسم كان وخبر كان بو او كان نائب فاعل, فاعل. و الا يكون المستتر إلا ضمير رفع اما فاعلا او لا فاعل فاعلين بطل ما بس منصوب ناب ومجروريش ناب او ضميري مستتربه والبارز ما له صوره في اللفظ ضميري بارز اوايك لا, لا لفظ دا صوريها به بي اقل بيتا ما له صوت في اللفظ ما تقول تكون في اللفظ ام تكون في الخط تكون في الخط طبعا ما بس إذا صورة هي أيه يعني يتلفظ به والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى متصل متصل ومنفصل ضميرك أجر لخط دار الكو يوم بجوا بكرة وبزمان أو يوم ينبو في السرب أخويه هاتوب لغرهي شتنا الكلاوة فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتاء قمت وكافي أكرمك ضمير متصل أو يكا لبداية كلام والنعاية ومن كتبت كتبت التاء لكتاء هاتوا أتواعي التاء كفيت أول و في بيكفينت وناش ونعتوا لا يفتتح به النطق ولم أجر ضمير متصل قصل انا سني ضمير ضمير منفصل ظلام اقطعي متصل بيني يا ضميرك متصل بين لك وسي وشيخ ذا ابني بخيتفرش وناشف عني فالله ببكي بمنفصل هو الذي لا يفتتح به النقص ولا يقع بعد الا ضميري متصل لدوي الا نايا بولولي الاكا اللهو إلاه. إلاه. إلاه. وميم متصل بالانات والمنفصلة تمام افصل <تصفيق> حق ده الشوانذ هذا والمنفصل وميم هو ما يستفتح به النطق ويقع بعد الا نحو انا تقول انا تقول انا مؤمن وما فعم الا انا فما شاء انا مؤمنين لا يشهد هو وان هنا ضمير منفصل به نبيد كلام جديد ولا دوايه لا وينقسم المتصل ضمير متصل رفع نصف جرش بس وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور فالمرفوع <تصفيق> نحو ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربت, وضربت ما وضربتم وضربتنا وضربة وضرب وضربا وضربو وضربت وضربتا وضربنا ضمائر توردن دواني انبو متكلمة شش انبو مخاطبة شش انبو ذائبة ليرانتني هنا دوانضي هنا و. دواني لنه هنا دواني كل برشي دواني ان لا يكشتن دواني ان يكشي وعزن تقولي ضربا يا ضربتا كان هناك قرآن كارثي آكل سبب أنهما فالمرفوع نحو ضربتو او متصلة ضربتو ضربنا متصلة وضربت ضربتي ضربت ما. ضربتم وضربتنا جيش نسر ضربا بوستا ضربوا ضميني لقلايا ضميني متصلة قلنيا خطيك بسريدك كيشة وضربا وضربوا كيشيني وضربت ضميني لقلايا ها بوكساتانك لوتاي ثانثا ضمير غائب وضربنا يا <تصفيق> صحيح هنا دقيق ميه بلان كبل وهندق العلماء قال مستتر, مستتر من جنس الضمير المتصل قال متصل وغير متصل معناه مستتر لجوري مستث للجور المتصلة ويا هر اوش درماشيه حسابة متصل حسابها كان طبعا موانئ صحيح متصل بي ادي الكاب، وله صوره في اللفظ. وكوي الله عم السوينيه للضبط بويا او دون منادى اسميه لا في خوني المتصل هو الذي لا يفتتح به النطف ولا يقع به بعد إلا او دون منايا دقيق نيا الا مجلس كانت أو او عميكه او المستتر من قبيل المتصل اما اجر ضميري متصل مصوعه اجر ضميري متصل من صبو وكوشي نحو اكرمني واكرمنا واكرمك واكرم شي وأكرمك واكرمكما وأكرمهن وَأَكْرَمَكُنَّا وَأَكْرَمَهُ وَأَكْرَمَهُمَّا وَأَكْرَمَهُمَّا وَأَكْرَمَهُنَّا كما أنه ضميري متصل ضميري متصل من صوبش متصلم وهو ليس مفعول ليس مفعول بي لجملة كهماوتي ورئي أسنكاري بوكا تكافو يا جملة يعني مني كم اكرمني يا اكرمني هي ونيرا اكرمني اكرمنا اكرمك فاو هو هذي يا إيه. ينهر يعني هل ه هيك يعني هل كاشف او انا بريد انه اما مثلا اكرمهما الفه لغلايا اكرمهم منين كده يعني أكرمهم بن مناق مثالك، فسها أكيه ضميرا، ضميرك متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مما كأله من جمع. كافوا كافوا ها اللهمون من كان لك هاتوا هو عن ضمير ول محل تدا ول محل نصب مفعول به والمجرور كالمنصوب، مجرورش كالمنصوبة. إلا أنه إذا دخل عليه عامل الجر تميز به. او رانش كهاتون ضمير متصل حكمي عن حكمي منصوب. إلا أنه إذا دخل عليه عامل الجر. أجر حف جرك هو سري او أتوات النيوان فعلك وضميرك. ثم كأمل نصفك يا سيلكا أكرمني ضميرك لكا فعلك ويانا ضمير طلع نموني مر بي است ياك كزميلك متصل لكا هو يعني فرقي هل أوندهاية متصلة يعني لو أنا كسيبلي باشا متصل أما زميل متصلني شو التفصيل لا ولا شيء لفعلك الله هل أوندهاية متصلة بلان فرقي أوندهاية الكيس بعاملك هو إذا دخل عليه عامل الجري تميزه تميز به يعني فرق به عامل كعبته وكاري اوي ضمير متصل لك لا فعلا نحو مر بي ومر بنا الى اخره وينقسم المنفصل الى مرفوع ومنصوب وميري منفصل دو بشي هي سيبس مين كابو ضميري منفصل مجروريني وماعلي منفصل نية, نية كمها مرفوع منصوبها. فالمرفوع إثنى عشرة كلمة مرفوع دون ذكر ما أجل أخوي شوادن والله نبدأ وين دوانيان زهر لوان في الأشن حذفت لون ونمني أسهما أجل بوم ذكر وبوم أتناعليهما كوابله برأوي دوانيان ماير يان أنتما أنتما بودوفيا وبودو آخر لأنتما فهو ساتي ذكر دو جربلين أنتما دو جربلين هما تبدو شادة كفاتك؟ بوالينشِ والينشِ دوانزيا، وهي أنا ونحن، وأنت وأنتي، وأنتما وأنت وأنت وأنتم، وأنتنا وهو وهي وهما وهما هن أم دوانزيا؟ فلا حشقة جذت شاردة، فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدع. هل يشكلان غملاً لبداية كلام وها؟ او ابن مبتدا يعني موقعها جمله مبتداه نحو انا ربكم نحو كانت بيوتها نحو قوله انا قوله تعالى انا ربكم طالما دام راس مئات تشذوا او ما بس او اياك وما شي ايه ثانيه نجمه بس تشذوا انا ربكم انا ربكم سعنا أقل إعرابي نرى ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا ربكم خبر ونحن الوارثون وانت مولانا أم أمشنانا مبتدا وهو على كل شيء قليل هو يمبسه وهو كعطفة لهم أمان لدى ابيني ضمير كانتين مرتوعا مبتدعا لكي لبداية كلامه هاتون. هماش اوش نعنيه كواب ومتايا مرتوعا والمنصوب اثنتا عشرة اوش كمنصوبا دون ذكري دميه ايايا ايانا اوه متكلم وإياك, واياك واياك واياكما واياكم واياكم واياكنا لا ايوه وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن الضمائر الكلمش وماء للمنفصل منصوب يعني هل ساعتي بمشي معنات بيني ام ضميرات بيني او منصوبه فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به اجا سندسك اما أن ضميرانا هميشان مفعول بهين لا تكون إلا مفعولا به نحو اياك نعبد وأصل جملكتنا نعبدك ماك أصلك القرآن كلام رب العالمين وكوزمان ادبي فقط نعبدك فعل وفاعل ومفعول به او تركيبك أما لا كلامي فأي تعالى اياك نعبد اياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم نعبد فعل وفاعل وفا إليك بلاغي وحضر شوية في الصغر إياكم كانوا يعبدون كانوا يعبدون كانوا يعبدونكم هذا هاي. ولم إياكم كانوا يعبدون شوية في الصغر فايا وما منصوب من هميشان مفعول به لهمو مؤمانية ايا ياء الضمير الكو بمهنته منفصله مبني على الفتح ضمير منفصل يا ضمير منفصل مبني على الفتح يعني علي اياه يعني كبويا بوخوثك ساعه بويا صحيحه ويضري اياه ماكو عسانكانيش بوون ماكو عسانكاني كاشخلصني اروى ضمير منفصل مبني على الفتح يعني لقالكو <تصفيق> تياك <تصفيق> يتعامل فلن أقول دقيق بسرعة نا إيايا رضمير منفصل مبني على السكون أو إياها ضميدك آم كان خود أقر ثواب بو متكلمة وكافك بو مخاطبة أقر مفتوح به واياك بو او أوشو وإياها يهما بو متنى و تنبيه ومتى أمكانا أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا فلا يقال في قمت قام أنا ولا في أكرمك أكرم إياك إلا نحو سلنيه وكنته فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه الضمير متصلش معناه منفصلش معناه حتى بكري متصل من انه منكله و تعالى قمت من هالثان قام انا قمتو. نالي قام انا هو شي لبره وصل الاختصار بوشي أو كلاواتو كلاواتو. اختصار لكلام زيد يقوم زيد. لازم زيد يقوم هو فارتش يجمعنا يعني؟ كيف زيد يقوم زيد ثجته او بالاشكال النويه انما يعني علي زيد يقوم ما مشى هو لا بالاصل يعني فائده يعني قازان جسد لا ضمائر اختصاره ضمير متصلش مختصر كده تا ضميري شيء منفصل حتى بكل ضمير متصل لو كان ضميري منفصل لو ولكم تملكها معنا ولما نشوف اذا كان نكله لكن نشوف اذا كان نكله ونمنا سنني وكنتو لا معنا سنني هتواء ايضا اياه لا كنتو هتواء ايضا اياه لا كان لا ينعرف سلا بلي سلني و اسالني اياه و ان كنت اياه و ام دو ميكاليشيكا هيناي اللي قال ام سديت ده لكن مكاني ده تفصيلي لسرها و الضمائر كلها مبنيه لا يظهر فيها اعراب انا حكمه حد ضميرك الديني في ضمائري منفصله به في متصله به الميم مبنية المعربنيه واعراب مشهردان نماذج درنا دل. فصل العلم نوعان العلم يجزر علم اسم ثواني ضمير تواب ضمير يكم معرفيا لا مشبق وستر الا اسم الله نبي اسماء الله نبي العلم نوعان شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره فزيد وفاطمة ومكة وشغطم وقرم أما أنكم الله علم في هنا تقسيم علم كثبت علم علمي شخصي وعلم جنسي تقسيم في دنيا علم تقسيم منها ثم تقسيم منهيا تقسيم علم باعتبار التشخص وعدم التشخص يعني بالاعتبار البروز وعدم البروز نسبوا منى زيد زيد زانراء ولم يشكن شخص جابني واسامه قال جنسي أسد واسامه جنسي اسد دايبني او يعني بروزي نكدوى شنكسيه لا كان لاسد اقليه ترى سؤال ذؤابه يعني باظلين لم يشكي انسان معروف نيه كاميانه كانك لوانيا كوم الله باظلين ناوى بور ركزيه لا شيل لا اسد سبوك عالم ببيت ذوبشه شخصي شخصي شكلي شخص زماني عربية يعني شخص يعني اويا بعد بيت اذا انا انا نعمة مكة ذهنة روش بشة او مكةيك و معلومة جهراتي كتابتي هي وهي تشويني كتابة الدنيا في ناوة المكة وانا انا قلت لها اسامة يعني يقول. سؤالا سؤالا مسامع او انا جنس ظلام علام ناون بو جنسك ناون بو جنسك او في علامه جنسي فبو علم بكي بارزون و نبوني بيتدوب الشوارع بكي تشخص عدم تشخصي بيتدوب الشوارع علمي شخصي وعلمي جنسي جنسي شخصي شخصيك ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره اشتكي تعبت بقدر و اشتك بغيتها كزيد و ومكة وشذق من وقرن شذقا علم ناوي واشتدا علم على فحل من الابن كان للنعمان بن منذر ابن المنذر نعمان كر المنذر واشتدا في هبوا ناوي شذقا بوا قرن قرن ناوي قبيليك علين ويس القرني قرن ناوي قبيلتك معروفه تداهم قبيله كان معروف ماشي بقبيله قرن وجنسي جريد دومل وهو ما وضع لجنس من الاجناس فاسامه للاسر وسعال للسعلة وزوال للذئب وأمي إريط أم إريط يعني الأقرب يعني ذو في شكل وهو في المعنى كالنكرة ألم جنسي لري معناه ولري جستي معناه فنكر وعي سوّج الرجل هم وكثيراً رجل بدأ يقرأ وهو أجر وجد أم إريط ذو في شكل هاي يقرأ ذوالة ولكن هذا هو جنسي وهو في جنسي هو في المعنى. لأرغب معناه. لأرغب معناه رواعي. فرق لنيوان عالمي جنسي هو موضوع جنسي هو موضوع جنسي هو موضوع جنسي هو موضوع جنسي هو موضوع جنسي هو موضوع جنسي هو موضوع جنسي هو موضوع جنسي هو هو موضوع جنسي هو موضوع شيء أمود دانيه لو دانانا مطلوبة أكو فرق النيوان عام مطلق واي قلنا فتحرير رقبة أقربت يقدانا يقدانا رقبة آزاتك تواويانا تواوي فتحرير رقبة فتحرير رقبة كلمة رقبة لابرينك شرية بسعر رقبية آزاتك كرز بي عرب بي تسوق بي قولي بي قلنبا بي حرزان بي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 لفظك فابوك لامرو وهو في المعنى كالنشره لانه شائع في جنسه فتقول لكل اسد رايته هذا اسامه مقبلا هل الشرك بيض عليه هذا اسامه مقبلا اكريب إيش كان بكاري بيني بلان نايم أو او دانيب تنهار هذا اسامه مقبلا ولا يجنيب او اسامي ابو او كانتير نبل وينقسم العالم ايضا الى الى اسم وكنيه ولقب فالشواذي كثير عالم دا باش اكل أكري اكلتا ناو وكنيه ولقب فالاسم كما مثلنا كزيد و اسامه زيد بو شخصي و اسامه بو جنسي او انا اسما والكنيه كن يشبه رساله ما صدر باب او ام كابي بكر وام كلثوم وابي الحرث ابي الحرث الاسد وام هريط براهيم يام يا الحرث يام الحارث ابي بكر ينوسف اطيك كان معروفه أم الحارث ابو الحارث وام عريط بالعقرب واللقب ما اشعر برفعه مسماه كزين العابدين او بضعته كبطته وانث الناقه فابو اس اسم زاني كزيد قوشما اما كنيا كل شيء ب ابو فلان أم فلان بيت او او في كونية او تريد كونيه و هر شيء كش بيت اشعر برفعة يعني افاد اشعر ان افاد الرفعه افاد رفعه مسمى و زين العابدين زين العابدين اسميه و كونيه اشياء مالك شيء مالك النقد او بضاعته ضاع بديشيا رفعيها يعني لقد شيخلا بيت نشاني كمية ونجماتي قاولك إيه بطة بكستي بري شيء قاز ينسونها مراوي مراوي وأن في الناقة يا تبغلي أن في الناقة أن في الناقة لبتي نون لا وأن فيها لقبك نون لا زعفرى كري كريعة وا ك بولتي زعفر يعني قريعة كان آفرزه في هبوة زاده في عن زاي لما علمها بي لقى زعفر ده هل دله وابن تاديت هو بولتي وشتلش في هبوة وشتل كيس يعني زعفر فيها بس فيه بو دايشي جعفر ذا همشي شيء كذو تسوي كذو يعني لوتي هناك لوتي مشترك يا أعرفه برشيو بديسني كذو لو هو لاو أنف الناقة في برشي هم كذا بلاو هي بو دايفي جعفر دماغه توه ب هو لاو أنف الناقة بو بسني بو بو بو ولا بو ولكن اصبحت اجمل اسم واسمه واسمه اسم واسمه ولقب. وتي اسمك واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه يك واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه واسمه بوس إن شاء الله في الساحة تجدون رقي قيمكم هذا سيرفينا. السلام عليكم ايه ما ما عرفنا لو تشجري كان بس كيف اكو ما لكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا فلام اخري معليفه للامشيه بالفريق كويس